بوك تو ديوب باتسميت اثنى عشر اثنى عشر زيرياني المشروبات المشروبات ايس زيرو تايو انا اشرب شاي انا اشرب شاي اس زيرو كافيو انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه اس زيرو مينرال اودني انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه اتشرب شاي مع ليمون اتشرب شاي مع الليمون فايتوتزر كافيه ار سكر اتشرب مع السكر فايتوتزر اودني ماء مع فلفل At shrabma matelš. Te ir ballīte. Hunā tu žedu hafla. Una tužed hafla. Lyaudis dzer dzirgstošo vīnu. Annasu ja šrabuna šampanja. El nasi šrabuna šampania. Lodis dzer vīnu un alu. الناس يشربون خمر و الناس يشربون خمر وبيرة ڤايتودزر الكحوليسكوس الخمر اتشرب الخمر ڤايتودزر ويسكيو اتشرب ويسكي اتشرب ويسكي؟ Vai tu zer kolu ar rumu Atashrabu kola ma' rum Atashrabu kola ma' rum Man negaršo sho dzirktoshais vīns La uhibbu shampanya La uhibbu shampanya Man negaršo vīns La uhibbu al Lē o Man negaršo alus. Lē o hebbolļ vīrā? Lē o hebbel bīrā. Mazolim garšo pieens. Ar radjā ju hebbu labben. El radījā ju hebbel un ābūlu Al tuflu, juhibu l kakao, El tufah. Al tuflu, juhibu l kakao, waasira tufah. Sieviete garšo apelsīnu sula un greifrotu sula. Al mara, tuhibu asir al burtu kal, waasira el greifrotu. Al tu tuhib. عصير البرتقال وعصير الجريب فروت